وعنده امريكتب وانما نريد لك بعض الذين نعدهم او نتوفى انك فانما عليك البلاغ علينا الحساب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 يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقِبَ الدَّارُ